وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُنَّ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ما هي أسباب تأخر النصر وما أحوج هذه الأمة إلى النصر وهي الموعودة بالظهور على الأمم كلها فلماذا يتأخر النصر ألي كسرت عدد العدو أم كسرت معداته والتقنية العالية في المعدات لقد صمد أهل غزة صمودا لا نظير له صمود سيسجل لهم في التاريخ ويلقوا الله تعالى به فيثيبهم عليه فهم أهل الرباط وأهل الجهاد في سبيل الله عز وجل يدفعون عدوا لا شك في عدوته ظاهر العداوة صمدوا صمودا باسلا لو كان هذا الهجوم التتري الهمجي البربري ضد دولة بكامل مكوناتها بكامل مكونات الدولة لن هزموا أمام, أمام اليهود ولكن يرينا الله عز وجل أنه معهم فلماذا يتأخر النصر إن هذه الأمة يظهر توحدها في الشدة وقد رأينا كيف جمعتهم الآلام وفي الشدة يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى لكن من عرف الله تعالى في الرخاء كان الله معه في الشدة ففرعون عند الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فماذا قيل له قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ليس له رصيد عند الله سبحانه وتعالى ويونس عليه السلام لما ابتلعه الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يونس عليه السلام عرف الله تعالى في الرخاء فعرفه الله في الشدة كان له عند الله رصيد من عمل صالح وإيمان نفعه في وقت الشدة فلولا أنه كان من المسبحين يعني قبل ذلك للابس في بطنه إلى يوم يبعثون فهذه الأمة تحتاج إلى الله في الشدة، فلا بد أن تعرفه في الرخاء، بطاعته سبحانه وتعالى والإيمان به والثقة به سبحانه. إن هذه الأمة سبب تأخر النصر عليها أنها تعيش في حالة انفصام من الشخصية، يعني حالة بيسموها شيزوفرينيا، الأمة في مجموعها. فتجد مثلا شباب الخليج يحدثوا مسابقات اسمها التفحيط بيعمل بالعربية خمسات وخلها تلف حوالين نفسها ويشد الفرامل ويعل المطور المطور بيوصل لدرجة انه بيتحرق والكويتش بيتنحل في حين شباب آخر يواجه اليهود ويحمل على الأكفال انفصام وفي شرع الإسلام كتاب اسم الحجر على السفيه فلما لم يحجر على هؤلاء السفهاء الذين يتلفون الأموال ويتلفون السيارات الفارهة على آخر صيحة وأحدث مضل التفحّد لا يحصل بسيارات قديمة ولا يحدث بأحدث السيارات، يعني تبقى جاية لسه على الزير يعني. فأين الحجر على السفيه وهؤلاء سفهاء والله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. فالشرع أمر بالحجر على مثل هؤلاء، فلا يملك أحدهم سيارة إن ضبط يفعل ذلك، أو على الأقل لا يرخص له في قيادة سيارة. وبعض الشباب مشغول بالرقص والغناء والفن، وبعضهم مشغول بمشاهدة المباريات، وضياع الأوقات. بالأمس أو أو أمس الأول كان هناك متش من الأهل والزمالك إحنا في إيه ولا في إيه؟ فينقلب الحماس إلى إلى الأرض الخضراء والمباريات بدلا من أن نقوم الليل وندعو لهؤلاء المجاهدين أن يثبتهم الله عز وجل أو أن يعينهم. لا أقول أنهم يخرجوا في مظاهرات فنحن علمنا أن هذه الأشياء لا جدوى من ورائها العالم كله قال لا لغزو العراق ومع ذلك غزية العراق فالديمقراطية عند الغرب عبارة عن تمسى العجوة يعبدونه فإذا جاعوا أكلوا هذه الديمقراطية عند الغرب صنم عجوة يعبدونه ويقدسونه فإذا جاعوا أكلوا هذا الصنم كما كان يفعل أهل الجاهلين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وبعض الشباب مشغول بمواقع الفساد على النت والفضائحيات يقتل وقته ويقتل نفسه ويقتل دينه ويقتل مرؤته يحدث بذلك حاجزا بينه وبين الله سبحانه وتعالى فإذا دع الله لا يستجاب له وهو على مثل هذا الفساد في حين أن شباب آخر في غزة يقاوم اليهود نيابة عن أمة المليار فكما عددهم بسيط لكن هؤلاء الذين تمكنوا لأنهم في أرض مواجهة وباقي شباب الأمة كما ذكرت لكم فمن أين نستعجل النصر فقبل أن نستعجل الله تعالى بالنصر لا بد أن نستعجله بالطاعة مسؤولية من الذي يحصل للمسلمين في غزة وفي العراق وفغانستان مسؤولية من هذه المسؤولية تقع على كل واحد على قدر نفوزه وإمكانياته وقدرته وعلى قمة ذلك الحكام والعلماء صنفان إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس الحكام والعلماء ربما أمثالنا يقول وما هي مهمتي أقول وما هي إمكانياتك ما هو قدر نفوذك ما هو قدر غناك فإنه هناك سلطان الحكم أو سلطان الغنى أو سلطان العلم فماذا في إمكان عمّة الناس أن يفعلوه صدق الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والتبرعات صدق الدعاء والتبرعات بالمال فلا يستهين أحد بالدعاء في يوم الجمعة الماضي الرابع عشر من بداية العدوان على غزة بفضل الدعاء في يوم الجمعة تم قتل خم... تم قتل ثمانية من الإسرائيليين في كمين ثمانية في كمين وأربعة قنص في أماكن متفرقة العدد إتناشر في يوم الجمعة هذه ملاحظة يوم الجمعة قتل من الإسرائيليين إتناشر لماذا؟ لأن يوم الجمعة ليس هو كأي الأيام فيه صلاة الجمعة فيه الدعاء الخطباء على المنابر فيه القنوط وصدق اللجء, اللجء إلى الله سبحانه وتعالى فيحدث في هذا اليوم ما لا يحدث في غيره وأذكر لكم من تاريخ الإسلام ما كان في عام 463 من الهجرة صار ملك الروم أرمانوس إلى بلاد المسلمين بمئتي ألف مقاتل واستولى على بغداد دار الخلافة وقد عزم على أن يبيد الإسلام وأهله وإذا انتهى من العراق وخراسان مال على الشام مال على الشام وأهله ميلة واحدة وأتى الخبر إلى السلطان سلقوقي ألب أرسلان وهو في أزربجان وقد عاد منها إلى حلب فلم يتمكن من جمع الجند لبعده عن مقر حكمه ولقرب العدو منه فسار بمن معه وهم خمسة عشر ألفا خمسة عشر ألفا يواجهون مئتين ألف كم عشرة أو خمسة, أو خمسة عشرة ضعفا يعني الواجه الرجل هيواجه خمسة عشرة فسار بمن معه وهم خمسة عشر ألفا للقاء العدو متوكلا على الله سبحانه وتعالى وقال إنني أقاتل محتسبا صابرا فإن سلمت فنعمة من الله تعالى وإن كانت الشهادة فإن ابن الملك شاه ولي عهدي وجد في السير وأرسل مقدمته أمامه فالتقت بمقدمة جيش الروس وكان عددهم عشرة آلاف فهزم الروس بإذن الله تعالى وأسر قائدهم واقترب الجمعان واقترب الجمعان بعضهما من بعض وأرسل السلطان إلى ملك الروم يطلب منه الهدنة فقد خافه لكسرة من معه من العدد إذ يعادل جند ملك الروم خمسة عشر من المسلمين، غير أن ملك الروم قد أخزته العزة بالإسم، وقال لا هدنا إلا في الرّي، يعني طهران، فتأسر السلطان من هذا الرد المتغطرس. فاستشار إمام الجند أبا نصر محمد بن عبد الملك البخاري فأجابه إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على سائر الأديان وأرجو أن يكون الله تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح فلقهم يوم الجمعة بعد الزوال انظر الإمام الفقيه قائد الجند اختار ايه بداية المعركة يوم الجمعة بعد الزوال الزوال ده وقت الايه صلاة الجمعة وقت الزوال وقت صلاة الظهر او وقت صلاة, وقت صلاة الجمعة لماذا اختار هذا الوقت فلقهم يوم الجمعة بعد الزوال في الساعة التي تكون الخطباء على المنابر فإنهم يدعون للمجاهدين بالنصر انظروا أهمية الدعاء يقول لك إيه هندعي وهنبعث فيستخفوا بذلك وهذا اللي أنت قدرت عليه فإنهم يدعون للمجاهدين بالنصر والدعاء مقرن بالإجابة، وكان يومها يوم الأربعاء لخمس بقين من زل قعدة، فجاء يوم الجمعة وحان وقت الزوال، فصلى أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري بالناس، فبكى السلطان وبكى الناس لبكائه. ودعا ودع معه الناس بعد الصلاة ثم قال لهم السلطان من أراد الانصراف فلينصرف فما ها هنا سلطان يأمر وينهى ما ها هنا سلطان يعني أنا بقيت راجل منكم زي زيكم من لست سلطانا من أراد أن ينصرف فلينصرف من أراد أن يقاتل فليقاتل من أراد الانصراف فلينصرف، فما ها هنا سلطان يأمر وينهى، وإنما جهاد ورغبة في لقاء الله بكل الحسابات خمسة عشر ألف يلقون مئتين ألف دي عملية يعني دخلين سموا بجيش الأكفان كل واحد داخل معاه متكفن بكفنه. دخلين شهادة يعني هذا ما يظن أن يفعل بهم سمي جيش الأك... الأكفان لأنهم تحنطوا بأكفانهم قبل دخول المعركة وإنما جهاد ورغبة في لقاء الله تعالى ثم ألقى القوس والنشاب وأخذ السيف ولبس البياض وتحنط ولبس البياض وطحنط لذلك سموا جيش الاكفان وقال ان قتلت في هذا كفني وزحف الى الروم وزحفوا اليه فلما اقترب منهم ترجل يعني ترك الفرس ومشى على على قدميه تم فعل بيبرس وكما فعل قطز قالوا له يا في قطز لما ترك الفرس وترجل يقاتل بالسيد قالوا يا سلطان المسلمين أنت آخر سلاطين المسلمين تعرض نفسك للقتال فإن قتلت انهزم الإسلام قال لقد مات قبلي وسيموت بعدي سلاطين ويبقى الإسلام فلما اقترب منهم ترجل ومرغ وجهه في التراب خلي بال الانكسار والخضوع يستجلب النصر السلطان عمل ايه؟ ترك الفرس ونزل ترجل على قدميه ومرغ وجهه بالتراب زلاً وخشوعا وخضوعا لله رب العالمين لأنه يعلم أنه من وراء الانكسار جبر ومن وراء الزلة لله عز ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أزلة فلما زلوا لله تعالى أعزهم ولما انكسروا لله جبرهم هذه سنة الله تعالى في عباده بخلاف ما حدث في حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا وباقت عليكم الأرض بما رحبت ثم والله يتمدبرين مع العجب والزهو والفخر والخيلاء لازم يحصل انكسار ومع الزل والخضوع والخشوع لله رب العالمين لا بد يحدث من عزة وجبر لهذا المنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى وترجل ومرغ وجهه في الطراب وبكى وأكثر من الدعاء وطلب النصر من الله سبحانه وتعالى ثم ركب وحمل على الروم وحمل المسلمون حتى وصلوا إلى وسط الروم وحجز الغبار بينهم وما هي إلا جولة حتى أنزل الله نصره وهزم الروم ومنح المسلمين أكتافهم فقتلوا منهم خلقا كثيرا حتى امتلأت الأرض بالجسس وقدر عدد القتل بمئة وخمسين ألفا أي أن كل مسلم قتل من الروم عشرة ووقع ملك الروم أرمانوس وبطارقته جميعا أسرى بأيدي المسلمين وحمل أرمانوس إلى السلطان ألب أرسلان فلما وقف بين يديه ضربه بيده سلس مقارع وقال لو كنت أنا الأسير بين يديك ماذا كنت تفعل به فقال له كل قبيح قال فما ظنك بي يعني ما تظن أني فاعل بك قال إما أن تقتل بعد أن تشهر بي في بلادك يعني إما أن تقتلني بعد التشهير بي في بلادك وإما أن تعفو وتأخذ الفداء وتعيدني إلى قومي فقال له ما عزمت على غير العفو والفداء فافتدى نفسه بألف ألف ونصف من الدنانير فقام بين يدي السلطان وسقاه شربة من ماء وقبل الأرض بين يديه وقد ترك له السلطان عشرة آلاف دينار ليتجهز بها في سفره وأطلق معه جماعة البطارقة الأسرى. أرمانوس لما عاد إلى بلاده قيل أنهم قتلوه. يعني أنت جاي رحت قتلت مئة وخمسين ألف وجيت يعمل لنا إيه؟ الشاهد. أنه من عرف الله تعالى في الرخاء عرفه في الشدة وانظر إلى هذا الرجل العالم الذي كان قائد الجند اختار يوم الجمعة ووقت صلاة الجمعة لبداية القتال لماذا؟ لأن الخطباء على المنابر يدعون الله عز وجل بالنصر فلا تستهن بالدعاء وأنا ذكرت لكم أنه في يوم الجمعة الماضي تم قتل تمانية من الإسرائيليين في كمين وأربعة قنص في أماكن المتفرقة فلفت نظري هذا العدد في هذا اليوم يوم الجمعة وينبغي بهذه المناسبة أيضا أن نعرف ما هي أسباب الانحطاط وما هي أسباب الارتقاء؟ ما هي دواعي الهزيمة؟ وما هي دواعي النصر؟ أولاً من أسباب الانحطاط واستدعاء الهزائم الوهن، حب الدنيا وكرهية الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تتداع عليكم الأمم كما تتداع الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل أنتم كثير ولكنكم غساء كغساء السيل ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم يغذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكرهية الموت أين هذه الصفة من قوله صلى الله عليه وسلم عن العبد الصالح طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعص رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة أينما وضع يعمل لوجه الله خالصا لا يبغي مركزا ولا يبغي نيشانا ولا يبغي ردبة كما كان من خالد بن الوليد رضي الله عنه قائدا كان قائدا يعمل في سبيل الله فلما تحول إلى جندي هو أيضا في سبيل الله ما ترك الميدان و واحتج إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له غير مشهور غير معروف إن جاهله أهل الأرض فإن أهل السماء يعرفونه بأعماله الصالحة إن جاهله أهل الأرض عرفه أهل السماء بأعماله الصالحة الصاعدة إليه يرفع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع إنه ليس مشهورا وليس معروفا جاء صاحب البشارة لعمر بن الخطاب بالنصر وقال له قتل فلان وفلان وفلان وعمر يعرفهم ثم قال له البشير وقتل فلان وأنت أمر مون لم تعرفه قال وما يضره أني لم أعرفه وما يضره إذا كان أهل السماء يعرفونه هو, هو الذي يعمل لم يعمل لعمر ولم يعمل لخالد إنما يعمل لله عز وجل وما يضره أني لم أعرفه إذا كان أهل السماء يعرفونه إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع الجند المجهول يجهله أهل الأرض ويعرفه أهل السماء ومن أسباب الانحطاط الفطور عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شر ولكل شر فتره فمن كانت فترته إلى سننتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه صاحبه وإن قل ومن الأسداب أيضا إهدار الوقت قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ومن الأسباب أيضا العجز والكسل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال الحزن على ما فات والهم لما هو آت والعجز عدم وجود طاقة وقوة والكسل وجود طاقة وقوة ولم يستعملها الجبن والبخل، الجبن هو ضن بالعافية والبخل ضن بالمال، وغلبة الدين غلبة بحق، وقهر الرجال غلبة بباطل. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاسهم فصبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين يقول الفراء رحمه الله لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين رجل يطلب العلم ولا فهم له ورجل يفهم ولا يطلبه وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام ومن الأسباب الغفلة وهي شجرة تسقى بماء الجهل قال عمر رضي الله عنه الراحة للرجال غفلة وقال شعب بن الحجاج رحمه الله لا تقعدوا فراغا فإن الموت يطلبكم ومن الأسباب التسويف والتمني وهما صفة بليد الحس عديم المبالاة الذي كلما همت نفسه بخير إما أن يعقبها بسوف أو بالسين سأعمل سوف أعمل حتى يفاجأ بالموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب وإما أن يركب بها بحر التمني وهو بحر لا ساحل له يدمن ركوبه مفاليس العالم ومن الأسباب أيضا للحطاط مصاحبة سافل الهمة إنما الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكير وهل كان أضر على أبي طالب من جلساء السوء الذين منعوه من كلمة لو قالها لسعد بها سعادة الأبد فمنعوه منها فشقي الأبد أبو طالب في ضحضاح من نار يغلي منها نافوخه الأرواح جنود مجنده ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف قل لمن صاحبك وأنا أقول لك من أنت ومن الأسباب أيضا الانحراف في فهم العقيدة بعدم فهم القضاء والقدر مع بدعة الارجاء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 روى ابن جرير عن عطاء بن يسار في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم قال نزلت في عوف ابن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه فقالوا له إلى من تدعنا أو إلى من تدعنا فيرق ويقيم فنزلت يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه ومن الأسباب أيضا نهج بعض الصوفية في الإعراض عن علوم القرآن والسنة وترهيب مريديهم من طلب العلم الشرعي حتى سقط من كم أحدهم يوما قلم كان يخفيه خشية أن يفتضح بينهم بطلب العلم فقال له شيخه أستر عورطة وروى ابن الجوزي عن جعفر الخالدي قال لو تركني الصوفية لجئتكم بأسانيد الدنيا لقد مضيت إلى إلى عباس وأنا أحدثه فكتبت عنه مجلسا واحدا وخرجت من عنده فلقيني بعض من كنت أصحبه من الصوفية فقال إيش هذا معك فأريته إياه فقال له ويحك تبع علم الخرق وتأخذ علم الورق ثم مزق الأوراق فدخل كلامه في قلبي فلم أعد إلى عباس المحدث يعني وكما أن هناك أسبابا للانحطاط هناك أسباب أيضا للارتقاء أول الأسباب العلم والبصيرة والعلم يورس صاحبه الفقه بمراتب الأعمال فيتقي فضول المباحات التي تشغله عن التعبد كفضول الأكل وفضول النوم وفضول الكلام ويراعي التوازن بين الحقوق والواجبات امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم أعط كل ذي حق حقه والعلم أيضا يبصره بحيل إبليس وتلبيسه عليه كي يحول بينه وبين ما هو أعظم ثوابا قال أبو سليمان يجيءك إبليس وأنت في شيء من الخير فيشير لك إلى شيء من الخير دونه لكي يربح عليك شعيرة المهم يطلع منك كسبان يعني يعني يشغلك بعمل مفضول عما هو أفضل منه ومن أسباب الارتقاء إرادة الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت همّه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت همّه الدنيا فرّق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له ومن الأسباب أيضا للارتقاء كسرة ذكر الموت لأنه يدفع إلى العمل للآخرة ويدفع إلى محاسبة النفس ويدفع كذلك إلى تجديد التوبة قيل لبعض الزهاد ما أبلغ العظاة قال النظر إلى الأموات ذكرنا من أسباب الارتقاء كسرة ذكر الموت لأنه يدفع إلى العمل للآخرة ومحاسبة النفس وتجديد التوبة قيل لبعضهم ما أبلغ العظاق قال النظر إلى الأموات وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأوزاعي أما بعد فإنه من أكثر ذكر الموت راضي من الدنيا باليسير وقال بعضهم أيضا من أكثر ذكر الموت أكرم بسلاسة تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة ومن نسي الموت عوجل بسلاس تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة وذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه دخل على مريض يعوده فوجده في سكرات الموت فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم فقالوا له الطعام يرحمكم الله فقال يا أهلاه عليكم بطعامكم وشرابكم فوالله لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه لا أزال أعمل له حتى ألقاه من أسباب ارتقاء الدعاء لأنه سنة الأنبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء أعجز الناس من عجز عن الدعاء صححه الألباني في صحيح الجامع ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس ما دل على زكائه دعا له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وكان من دعائه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده يعني إذا عدم التوفيق ولو كان زكيا بارع الزكاء قيل إن أحد الطلب الأزكياء يعني بس لم يكن موفق من الله جالوا سؤال أين كان مؤتمر برلين قال له في باريس مش موفق اعتمد على ذكائه. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده ومن الأسباب أيضا الاجتهاد في حصر الزهن وتركيز الفكر في معالي الأمور قال الحسن رحمه الله نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل كان الخليل بن أحمد عالم اللغة يخرج من منزله فلا يشعر إلا وهو في الصحراء ولم يرد الصحراء من شغله بالتفكر في المسائل وفي اللغة وكان يدخل الداخل على أبي تمام على أبي تمام الشاعر وهو يعمل الشعر فلا يشعر بالداخل. من أسباب الارتقاء التحول عن البيئة المسبطة إن للبيئة المحيطة بالإنسان أسرا جسيما لا يخفى فإذا كانت بيئة مسبطة داعية إلى الكسل والخمول وإيصار الدون فإن على المرء أن يهجرها إلى حيث تعل همته كي يتحرر من سلطان تأسيرها وينعم بفرصة الترقي إلى المطالب العالية وأشد الناس حاجة إلى التحول الحديثة العهد بالتوبة وهذا عين ما أشار به العالم الواعي على قاتل المئة قال له انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد معهم إذا جاورت الخاشعين خشعت وإذا جاورت الخاضعين خضعت وإذا جاورت قصات القلوب قسوت إن رؤية الصالحين تذكر بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للربيع بن خثيم يا أبا يزيد لو رأاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين الصحابة يقول كلام ذلك من؟ لتابعي ويحكي ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمه الله يقول وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم وما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا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 فيذهب كل ذلك عنا وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وكان بعضهم يقول كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى أحوال محمد ابن واسع ونظرت إلى اجتهاده فعملت على ذلك أسبوعا ومن أسباب الارتقاء أيضا نصيحة المخلصين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم امرات حبيب أبي محمد انتبهت ليلة وهو نائم فنبهته في السحر وقالت له قم يا رجل لقد ذهب الليل وجاء النهار وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل وقوافر الصالحين قد صارت قدامنا ونحن قد بقينا ونصح رجل عربي الإمام أحمد رحمه الله في المحنة فقال له يا هذا إنك وافد الناس فلا فلا تكن شؤما عليهم وإنك رأس الناس اليوم فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيب الناس فتحمل أوزارهم يوم القيامة وإن كنت تحب الله تعالى فاصبر على ما أنت عليه فما فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل لذلك كان الإمام أحمد الذي انتفع بهذه النصائح هذه النصيحة وغيرها يقول أنا لا أخشى السجن ما هو إلا إلا يعني ما هو و وبيتي إلا سواء يعني ما فيش فرق وما أخشى القتل يعني لحظة هيكون في الجنة يقول يعني لجلسائه يعني في السجن ولكني أخشى ضرب الصياد فقال له أحد الوصوص الذين يضربون بالصياط يا إمام ما عليك إن هو إلا صوت نواحي ثم لا تدري ما يقع الباقي يعني اسأل مجرب ومن أسباب الارتقاء المبادرة والمداومة والمثابرة على كل الظروف ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإنه لما خرج مهاجرا إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقى في طريق الهجرة بريدة ابن الحصيب الأسلمي في ركب من قومه فيما بين مكة والمدينة، فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا النبي مهاجر. مطارد مطلوب حيا أو ميتا لم يمنعه ذلك من أن يدعو إلى الله فدعى بريد بن الحصيب وقومه فأسلموا يعني لم ينس دعوته حتى في أشد الأحوال لم يشغله عن ذلك مطاردة قريش مطاردة قريش عن واجب الدعوة إلى الله تعالى وهذا يوسف الصديق عليه السلام يبادر إلى استثمار الفرصة فيغتنم سؤال السجينين عن رؤياهما ليبث إليهما دعوة التوحيد من وراء الأسوار يقول يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد قهار وهذا شيخ الإسلام ابن تامية رحمه الله نختم به كان يكتب فتاواه وهو سجين ويرسلها إلى تلاميزه ولما أصدر السلطان أمرا بإخراج ما عنده من الكتب والأقلام والأوراق ظل يكتب فتواه ورسائله بالفحم على جدار السجن وكان أيضا مما كتبه إن سجني خلوة وقتلي شهادة ونفي سياحة ماذا يفعل بأعدائي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهم التبس علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجد واطأتك على اليهود اللهم اجد واطأتك على اليهود اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اجعل الدائرة عليهم واغزلهم في أنفسهم وبين العالمين اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم جمد الدماء في عروقهم اللهم أرن فيهم آية من عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز اللهم كل إخواني المستضعفين في فلسطين اللهم كل لإخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم كن لهم نصيرا يوم فقد النصير وكن لهم معينا يوم فقد المعين اللهم ألف بين قلوبهم اللهم شد أزرهم وألف بين قلوبهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم سدد رميتهم اللهم إنهم جياء فأطعمهم حفاة فاحملهم عرات فكسهم اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم وصلى الله على نبي محمد صلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين